Kulahdo, o, siellä, o, Olen tullut tänne tämän päivän jälkeen, koska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 هناك في تصدير. في مشاكل محدورة، في مش أو في لما اقول تيجي على الشركه لما اقول بتاعه البريك الايه نفسه ده بشكل كده البريك اربعه فوق زي موز على فوق في دوتس يعني ماشي Tasapuolishen alapuolishen, lautuun يكتب إنه هو شارج من خلف سلجي شارع وردة من جانب سيرف ورحب ونمشي إلى ها هو بتفشل شهادة. في دي. دي هو مش أو في في لا تنشط عقله مني روح ثمين Mä sanon, että mä oon hyväksynyt, mä oon hyväksynyt. Mä oon لو فكرت حالك وصلت بتاع لنفسك لان راسك بقى يعني مش Same, دحمو دحمو دحمو مشاكل, مشاكل ممكن في في الصندلة، أكون مشاكل بيتصن، وأنا إلى مشاكل مشاكل. كلامي صح. أو جالس طورك بين عضو من هذا، ليه؟ إن شاء كل يعني هل يكون لي في الوقت لما يكون كانت الفيديو وصحة الفيديو دي مشكلة, مشكلة البيض حتى البيض حتى البيض. في حالة أولا وده مشكلة راح فيه كانت في حالة المنوضة هي تدخل الوصحة أكثر فينا خلال يعني المشاكل المنوضة مع كده عشان كده اللي مكتوب بعديها تقول لي اشرح بالكده يعني يعني سال في موضوع كبير شهر التكفيس وفي ثلاجه يعني الجسم او واحد كويس Suorakaista, kuvat suorat, hakea kameran, kamera kello, kuvat suorat, 24 kuukautta. Mäsi, mutta suorakaista, mikä on se? Mäsi,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 هتفت بالنسخ يعني النونس ديت حاجه دبراطيه تحتس الجنين شوه راسه في الباقه دي دبراطيه وشي عارف ايه ماشي مش ماشي اللي بله نفس الترفيزش ولا هو بقى مصنع ترفيزش يعني. كشيء أصلي دايم كشيء كشيء بقى. وداي الترفيز كويس. كم عار؟ وانت. وليس بين رأسي رأي. كم؟ ثريونتيس. أنت المودر التكلم مع البوكسين عشرة عشرة كويس والبودر كويس كويس كويس كويس. وكورن البودر تكلم فيه كل كويس كشيء. يقتل المشكلة بالفريتوس هذا العبارية الثلاثة سيكون دائماً تشبه أبعان أو ساعة كولادة أبداً دائماً تتباه ينجل الناس يقوم تس التبرمات الجانينة التبرمات الجانينة هاي لو أنت تتخلوا عن عمل كل مشكلة دي في التبرمات الجانينة من يعني كل الحال يتعمل إيه؟ من البعض أصحى الرجل يجيب صح صح؟ بشاكتنا جينة البروبزيشن صح؟ مصر عجل عجل عجل عجل. مش عشان اصلا الدنيا حد مات تستنفع العدد ده يعني مش اثرت عليه ولا اسباب وراثيه لا في جينات اخر حاجه الجنين يموت ماشي ومول الجنين يموت ده يبقى نقول في بعد 4 اشهر او بعد 6 اشهر او بعد 7 اشهر نقول ايه؟ الجنين يبقى انا بقولك الباسولوجي بتاع فيز ده بس ده حاجات انا اتكلمت عليها اول حاجه يا جماعه الفيتاليتي لما كان بتاع en tienskertaa pitoa tässä. Kuten avaimi siitä pitoa tässä. Parempi tää. Valoisuus on hyvä. Kuten aikaisemmin. Pitäen niin. Arvomies. Äh. Tässä on valo. Kuten enkä. Jos vain ja minäkin kun ymmärrän kyselyä, kun oot tapit vas, niiden kyselytterä on joku asia, joka on kysely, joka on kysely, joka on kysely, joka on kysely, joka on kysely, joka on kysely, joka on kysely, joka تلاقي كده ان فيس هو بيبقى عليه اتنين برضه في مش عارف دي كلها مش عارف ايه تبقى كده لو دي اتصل الكاب كان يعني تكسبوا لو قطع ماشي ورجع على حسب السيرفيتس فيكس ماشي يا اما يتحطم يقدر يشتغل تاني في تراباق في طريقه بس كان يعني كده اعرفه الكونفيجريشن اللي خمسه ثلاثه ينزل هل هو اللي قبل فيه مشكله في عمليه كما الشكله اللي معلومه طبعا فشن طب ايش الفرق بينه اه كده حاجه كده فرق بين ااا هذا الكلام كله غير هيحصل خالص يعني لو ليك شغل الاكسس بتاعك تقريبا يبقى لازم يكون النص واحد ده كده انا اعرف اقارن حاجات اقارن فيجز اللي انا عايزها طب كده في وبريك بعد التغيير من في الكورباليزيشن ستطعطيه يحبس بنوم بطلق عدد فقط كده ماشيك في حكسة بطلق اسم صرق. صح صاك صاك يقول الى كمين الى يقول الى حفل الى يقول ايه كم كده يعني تأيه مطلق عكس الكورباليزيشن لا يزيش عطوك بالكورب يقول الى مين تلاتة وحفل الى يقول خمس ايام وكاك فمش مغاررة ويحصلت على مستخدمة ينزل طائرة فينا بالـ U-Dress ناسي قلت بـ Preparation Voice على عشان ينزل الزائبون يأتيتنا الميديا بروس الوحفين بـ U-Dress ماشي؟ السؤال تلك هل هل هل هل تركت ماشي؟ وبعدها في ماشي هل يكون أبني؟ مشكلة فيها مدايبها مشتهمت ايه كده هو هو بيفكر في السكربتيشن والالكتيف فيرسي الحاجه دي يعني في الاسئله ازاي يعني الشيبوت بيش ده بيحصل ايه ماشي يا اخي الموضوع في الاول معنى كده بالعربي ها ايه اللي هو عامل عشان ده اسط عشان ده طبيعي عشان ده طبيعي لو هو طبيعي ده اقتصادش عشان ان في, في مؤادله صح يبقى هستخدم يحصل هذا او سايكل لما يحصل صح ماشي لا الورق بتاع عكس اللي فات لك ايه ها لك ان بيحصل ديفالزيشن تمام حلو وتنزل المواد كده واحسب لها اللي تحت ده اللي انت بتعرفها ازاي ها هو عباره ازاي مقبول مقبول طبيعي ان المكان اوبر اتكسب فيه في قام كده اهو سيئل، والمورد من اقتصاد ده يتكون عايز زيكي، صح؟ يعني انا موقعه تشوف هناك الهوردة ده ها هو طويل، هناك على أبوص مع طويلة ده هيا عايز سيئل، صح؟ لا أبوص انها حارة حارة لو أبري بديو عناها، أبوص هناك سيئل ولا يلتين ماشي بعد المسائل اللي فيه باور دياليزيشن دي حته اوفر ديفرنشيشن حته لا والبرينتيشن بتاعك حته فاكس ماشي الدنيا الساعه ايه فيبرت ايه اوفر ماشي طيب السؤال ده لو بيقول ايه وطبعا انا مش هقول كل ايه بيتحس ازاي بيتحس ازاي طبعا دي بس احونه شويه ماشي محال شو طبعا؟ يعمل سبع خطر فيه الدوم التنين لا يجب ان تسليك لك هاد تسليك او يقولنا كيه يعمل بي migration او external migration internal migration اه ويسترنا ايه migration internal migration نسه يعني نسه يعني ايه نسه نسه هنا اه ويه التطبيقات يتقوم بنا ويتكمل ويقوم ايه يعني لو شقينا البصريا اقل ماشي يعني في الترانسشن 3 اليو وتيزر الهور ما يحصلش الترانسشن ويتحفر السايكل فور فور الثاني مس الترانسشن فور انك تاجي 35 داتا ما بيجيش تمام فلك أو الداتا او فيه السلم ما بيجيش يعني ايه ما بيجيش دي بقى ها ده يقول لك ايه ان حضرتك يحصل والكنين يقطع على المرمي الجو ويصبح في البطل ويقوش في الجو التالي خليت معي؟ صحبا؟ ده ماشي هذا الفني رير رير يحفش فيها ويحفش فيه الهوامين وأعطونا السابق فيها ميبريشن السيور هو الانتابة الهي ميبريشن عمدت في كده في اكسينها ميبريشن في الانتابة الهي ميبريشن ده أبارنا كده بانكم أنت بقولوا هاي باقي ولكن أبوية تبقوا هنا و... أول ثم على طريق مسافة النبيل في التنقض وقوة في تنبيه في التنبيه وقوة في هنا وقوة في يعني في من الميارة في التنبيه في هذا الشمال دي اوفرلايد ده الفعل بتاعه الشيء هو الشيء بتاع برك بيت انا برضه كده الكلام ده انترنال بيستخدم مايجريشن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 و ابتدى ايه فيريشن والاوضاع <سؤال> خصوصا للسيارات بتاعت العايز <سؤال> ده ايه ها ما شيء، تدريد تنظر إيزة هو بتسخة فيه في تريدك يوم وبرحة قاق، تقش التربية في تنينة وتسخة في تنينة ما شيء يحدث يعني ما تجيب أن أرى بس تسعى عملية فيها يعني ستينة حالة واثنين عربية تقول الحالة بتاع الطريق ما شيء، إذا كنت في السوائل أو يعني ما شيء، إذا كنت تفسير فيه في بيتذكر في السنة مايقولش ما شاء الله طبعا عارفش حصل شيء عارفش حصل حصل في عرض صيفي أول مرة في دبي أول مرة في دبي في لو يعني في دي ما فيش ايه جديد في ايه جديد طب وهنا في فن لما تحسب تعالى القصه وراح حط في التابلو ده وفي حسابات رايت في فوقهم وداخل في ايه فوقهم او يعتبر انسايد او الكوربرايت ايه فوق ماشي يا جماعه صعبه يبقى يعني في فوق اللي في الترانيشن ما برامة من الزيبون بلا صوروش البلداتيشن نفس الغورم اللي بيعمل أو بصاف نفسهم يعرف مين؟ طبيعي ده يهاجر من الغورم نعم للرون التاني فلسروا عايق الزيبون أو هكتلت برطلائز دي ايه؟ بلشي نرى؟ الزيبون اه عجل ده يعني اولا مصل البلداتيشن نفسه ما كشوش كده موسيقين ما كشوش لكن انا عارقه الغورم ما أصبح حالك هيك دوس على كوفر يمين لو صح الليفت امر على ايه سي شمال او العكس تعمل له هذا ما عليها في كذا فحاء والطبقات بتكون ملتي هي وطنية وعربية ايه؟ ايه؟ كم صور كوندنشن؟ صور يعني كنا نحاول أن نقوم بوضع مفهوم تيبت للصورة التقديشية، التقديش، والديه التقديش، والصورة التقديشية. معند عنا تقوية عن الشيء. بساسي. أولًا، عملت دوس أما في ما صدر دوسه، الصورة التقديشية عشان تنسى هاشي كل سمعين بقوا يا كلم عشي سمعين بقوا يودي عشانين تنسى هاشي نشي Kpc Kpc D تي اي وويد بقى حرفين الدرونة التي كانت باين درهين دي او كانت باين دي او كانت دي دي طب دي. دي اي حيوان مني دي, دي. أنا قاعد أرسله في الردش أو في المستودع أو في المستشفى في البيش يلعب في البيش يلعب في كل في لما يا عشان مش وأنت تصل المدورة في إبريل كيو، نجح. هي ولا طب يا قصة هاي كيف إنها في في ودي في مسكتنا جينا في غضب، و أو دي معناه إيه؟ تعرف؟ هذي أحصنة تلازش. ما قلت صح. تبقى أو ولا في بووم او تبقى اومر هو الاومر بتاع اللي بيتش بيتش كاب شيب هولد طلع اكتر ولا مو يعني كان بيروح للطاقه هو ال3 ده doesn't feel like so speak zab he's falar Marcel da am就可以 ny vasel junta conviv84 saan Ne ايه رقم كده دفتر voi kyllä, jossain muodossa, hän, hän, hän, ei mitään, hän, vii, saman asian syyllinen, ei mitään, hän, hän, hän, طب ليه انا قلت لما في هو يعني و10 ايام بتبقى و اربعه وخمسه و باقي باقي باقي بيحصل اي عباره صاحبه اختصاره شيء غلط فطر معانا في الاسمنت ماجيك لا كل واحد قاعد هنا مش اي واحد بيفتح فانا بنتكلم عشان خاطر اللي انت عارف ماشي فعملت انت سبورت فوندشن واحد يشرب قوه ده اوقات ايه الشيوخ قوه بتسف لعاقه ها ja nyt tapahtui opta, niin tässä on transformatioksiherra, jouduthan vastaamaan apuun, joten tämä on olemiin. Tämä on seikkaa, että ونهذا في different size و different وفي وفيه تماركش تبين مننا أو كلاية اللي <سؤال> قاية ما معا ناشي ما تناشى كل <سؤال> البابس من نفس الجول وناشي نفسه نفسه من فرمطرقه وكلاهو بجوما اطرق فيه لقطة بجوما فيه لكله ودائك ليك لاما كل اسفايا يجيبش دائه بجوما اشان تبعها جيد ناشيك اول حالة من كسر اسفايا جبيرة طولنا على بعض اتنين او تسع اتنين واخر اتنين تو اقوى طره كده موجودة في فيرس 3 او في الشنتلاك مقترط من 4 ل 5 ايام لي نسوي أي نوع من السوبورتيزيشن ورق المين تسمع اناو لي اللي هي اصلا او في عباره كده كده طاز او في ماشي فاشكو نعمل سوبورتيشن لو وجود في البيش ها قبل اي في أي حالاً بتوفر أصلاً في وأسمح أو البيج أو القين أو الشيب أو الغود يصير ناوله بال differences ويريد كذا كذا يحصل الترانزيشن بال <سؤال> open ثانية ويريد كذا كذا يكون وبالتالي الشيء ما أنا أولسا إيه؟ إيه ده مطور لو أهو اللي اللي أولي تشت من كالو من الناد جيدا جيدا زي كالو ومكيب زي كالو يحصل acceptance منفنة شغيل وكيب الا بعض الاسيت زي القطه وزي سبيشال اتش بي اتش بي بس مع ها ماشي في حاجه ازاي هي توك كده ان الاسر فيس وكده ماشي اوه طب يعني في تطوير باش ده هو التطوير وطبعاً في معينة راقبوا نزلت ولا إيش سير إيش سير هتمون حتى إلى يوم يصير تطوير خام حضرت في في الباش نهاراً إثنين ثلاثة وكمان اربع كارثية اللي اللي إثنين أمطار هو كل شيء في كل ها كلهم إنت من الصاحب ماشي. لما بيزيد إيش سير؟ تيجي البوكم هنا وتعمل ساعات عشان يعرض البوكم أقصى طباخ استاذ أو عمرها أو بقى. تيجي عنزير. تيجي البوكم بعد إيش يصير معاك؟ ماشي. كده. وحد في نفس ماشي yes condition, not the main the the do not condition. the problem is, Jäämisaapuureita, osaamme valmistaa, joten siinä on tarpeen tehdä pidetä kanssasi, pidetä kanssasi, pidetä kanssasi, pidetä kanssasi, pidetä kanssasi, pidetä kanssasi, pidetä kanssasi, pidetä kanssasi, pidetä لكن الشيء هو الركاب والبطر والشيء والبطر وإيه شيء وإيه شيء في المنزل تلعب وكذا معنى إيه يقول لك بسر زاد وأوبر إنه دقنا بسر السيكل بي جسم مي بوضع مي بمعنى يعني عادي سينا صنعك لي أقول إيه بقرر بقرر شاعة شاعة ماشيك ودفن أنت طول عينك مش طبيعي وتنميل وتنصيب وحصل ده نشئ دايما بقى مرة. ولدي ذكرنا واحد عشية يوم هم جات الفريق. وعندما جات الفريق تمدستينه وقولنا أبناتنا جميل. ما هو أولين؟ نشئ تمدستوا تمدست في إيه وات؟ يقولنا لما يكون حصل تطويق يجي تلف الفريق. يوم معناه تلف الفريق في إيه وات تسمع. ها ها هاتف ميل انا احضر اسم قليشن ها هاتف ميل ثم تسمح على الوعي احضر عميش التوطلاليزيشن فقاصل باتي بابتع ما بينهم واحد وكشين يوم ما بينهم البلد بتاع كيف؟ بتاع كيف؟ كي الحاجة انده لا يجيد ان يحدث انده يجيد انده يجيد او يبتع او يعمل سرير او هاتف كيف كيف يكون كل مجرور اترابي الفوليك ja he näe, että myös saaneet tavan joillaan, että he että واحد واثنين اثنين ماشي طب السؤال رقم دور في دوره ايه الفرق بينهم فرق الواقفه بينهم واحد الصيص لما تاه واحد سحب ولد ينزل الاول ثم بعد فتره واحد تاني يسبه هو موجود على في يعني هو لا ولكن مقفوله هو كده بالبروشه لأو نبدأ شهرين مثلاً ممكن نقول هذا و هذا يمر في النهاردة يعني حصل في النهاردة ممكن نقول 18 شهراً شاع حصل تروليزيش فبينديت وبينديت ترى ان بعد كذا في كذا مكياج جديد هو السؤال ما هو زهوري بقى لورا حصل و هذا مستمر كده من رأسه بس في السوق الكريم تان ترولت قوي يعني ماشي نقول ايه ايه ماشي يعني لو لها أيضا لو Bond playing with the other an- I rapper with the same occurs and we ask people to buy it let's say it's trying to play with us when we ask ¿qué caso? we add�� excited about what we saw if you feel that it's the same it's the same production شوفوا بقى في السايكل <سؤال> اللي <سؤال> تحت كان في في كان ولا 2 2 3 و1 السايكل <سؤال> ولا في دفرنت بروسس سايكل دي بقى الريديوتي فايرميديتي كان في 1 ده كان في دفر هنا اصعب ايه ده ديفورزيشن لاكثر من ايه 4 اما دي في دفرنت يبقى هو ده دفرنت ايه ده السايكل Generalisation, mu, tämä ei, ei, ei, ei. Joten emme osaa, ei, ei, ei, ei. Joten emme osaa, ei, ei. Joten emme osaa, ei, ei. Joten emme osaa, ei, ei. Joten emme osaa, ei, ei. Joten ديت السلايد قائمه ايه هو ده باص سوا مين هنا هو هنا لما معروف وليو ترس باشا ولياني انا برو اننا نعرفه والطبيعي نعرف التكاون السئل مصر البي بتاع البرسطور لايس بسويس ماشي نادر نادر واسفاك فيها اللي يحدث اللي او بارسة شية ماشيك لكن واي كدر مبري بارة او بس اللي بارة او بارسة معناها الفرق الكلية اللي هي فرقين والفرقين فرق بفتة فرق بوين Siksi, kun hän kysyy, onko hän todella hyvä? Hän työskentelee todella hyvin, mutta hän kysyy, onko hän todella hyvä? Hän مهم بقى في التطبق ده كده وطلع يجي شويه لكن اوم اللي فيها مش بتاعه او بيسيطر على الاثنين ده الفطريات ده شيء اي بقى او شكل خالص لكن في اوم اللي هو في على الحصاد لما يكون في متجو متجو جريدة تقول إحصالات قومي أسندت يعني معرفة مجروبين مجروبين. من على الحصاد يحصل التحويل مفروض كيف البرجر ها ويكو هي تنزل على الباص وكيف الناس ترسل لي حصل يعني, يحصل يكون يكون ثم في كان يعني بي كده اللي بيحصل ال ال كانون كان سي ال صند رايح شيء يوم توصل لحاله مفتوح جرافيك بورت عشان كده الكلام بقى ان دي بتكلم ال توصل اللي دهني نوصل حاجه كده هو اوصون بس يعني يبقى الكونصور بقى ايه صامه الكونصور شيء بيخلي سي جي جيتس بنوفر حاجه مفتوح جرافيك ده تفسير كلها يقول لك في نقص في البوند البروتوكول بقى مش عامل ja tämä on se, mitä me teemme, että se on 1000 lasta, että se كيف <تكلمة> نبي نا السؤال واضح الأول. إزاي نقوم في أكثر سكين من الأوراق؟ ها؟ إيه، تاني تصوير بيكون لو ها؟ ليه؟ ما حلمت فيه. تفسير موضوع صور تنتشر. لك مشكلة حصل في التكنيك. ها؟ تقول حالي ما حصل تليت يعني يعني ولكن الموضوع الاكثر خطوره بتاع الريجنسي في البريدجيت في السنت صراحه الميديام هو فيها قصص اصعب في الريجنسي الموضوع ده في دور اخطر اخطر على الكيميا صح هي الرئيسي في الكيماوات بكون ايه الدوكسروف طيب طب هو الامين دي بريدجيت نفسها في ساينر Onko siellä jotain? Onko siellä jotain? بتاع اللي باصوا للبرزنتيشن يومين 3 4 5 ديت شانس شانس انستير ده بقلب اطراصه مهمه واحده في البوستور ما تحطش اي حاجه طبيعيه ليها بخصوص اقل اللي لازم يا مهمه واحده زي ال 55 ها يقول لك التفسير الجاي حسب البرينر ايه نوع دايجوز ها على خلاف سايبرينر دايجوز يبقى يعني، لمشكلة حصلُ محافظة ب mathematically مشكلة كمبريولين إباديا好了 لكن اللي серьما كدت باع ال 입 Computation المطhedkraut أحصل أهم الفرسيس Antif Pearl الأط닝 ال filتيد فرro مي بسل شكرا أحصل مع دائمؤbout أو Apöst eleenza consumption توقف التوابق على النبو دي في 겁니다 وبعد يعني we Mission سواء نيها الدليا إبادي أو ها أم تتعرف لكن بس في الهوما يقدي يرى بصهم من الهواتنا في الهوما يقدي رائعنا زيادة الهوما في الهوما في الهوما لكن انا عمقه في الهوما فقد قمت بصوش كاكرا كبسي تلايه معنا المقادمة الزائجة في الهوما انا يحصل تطور بيهي ده الجو بروسيسر بصارع ايه هاندل ثم <مترجم> يبعته على خالص فيس بعدها ريدي كورنت ريندر يبقى في تاسك والحاجه ايه كده في كده سهل ولا في سهل بقى لو اقصر اقصر في نفس النمويه او اقصر على ريندر كاش دي بتقصره ايه بكون ويعمل فوق ايه ها هذا كلام سوق تطبق فيه كتير بالذات ونبدا نشوف ايه في الشيب وكل يا اختصار قصه الشعاع فكرتش اعرف الفتش فكرتش والوصفشن اللي هو كل ذره على الشعاع ده على زي نقط عشان واحد في ثلاثه وواحد صاد ج على في الشيع بحسبوه لكن تاني احتمال تخش في بايحه الموضوع الرابع التوب للنص التوب لنفسي اللي هو الحد الثالث الواحد أو اي صفحه ما ليش حد التوب الفريكونس ده الكلام كده مش في وإذا تساكينا نفس التسكيل حالة تنية وعاقص قد تكون بناسطة فالصفات ناسة رسولة صفة عامل عشوه في مصفة الصديق الصفة ليه يعني لواريه وقتان الغابط وهو ممكن يكمل حقاً صحر وصحر يكمل ممكن بس بسهاتة رقب الصفة تيشا هيكمل طب صح؟ هيكمل الصفة <تصفيق> تيشا هيكمل حتى دي أو توقف عنسي، في حمل أو صيغ في بيتاس، بس بالذين تعدين فيس، أيوة يعني سواء واحد أو اثنين بهذا، ف اي أي مكان مكان لازم ترنديش من في بيتاس في نشئ إلا إن motions على كل تسمين في ويعمل مثلاً يا بوليش أو غوبا أو دراشر أو شت في بيتاس أو في على إنت في سوري Kaksi, neljä, viisi. Viisi. Kaksi, neljä, viisi. Kaksi, neljä, viisi. Kaksi, neljä, viisi. Kaksi, neljä, viisi. ده هو ده هو هيكون افضل فيش الدبعه اربع راسيات فيش والحل او حطوا هيك في الكوبر زي موجوده اربع راسيات للمشن يعني اساسيه او غير اساسيه يعني يعني شارب يعني لو حصل بس مش هيك لو في زرين وال ماشي طيب لو شيء موجود وحصل في كراش بس هو خلاص بقى يتوقع ماشي لكن انا بقول لك ان طالما في او ري في التاليه طب القمه دي شيء ري من القمه او القمه التانيه لو حصل لها شيء او صفر البوزيشن كان عامل كسر او بناء الشيء اللي قصصينا بقى معايق ناشيك يقولي بصلاً عصر البرترازيشن أبو ميه اليوم الثاني بسه الثنين طب بثنين لو عصلاً ما قولت نعملية مش هحصل البرترازيشن ليه مش هانك تشغيل اللايب ازبان على عامة البرترازيشن لأولي ازبان مش هحصلين انا ربين الشيء وليه الشيء بيه بس عضوه قطرة طويلة مش التالية التالية بايب ناشيك محشيه tässä sä, tässä suuria, viihtyistä turpauksia, jumiee. Tämä pääsee, että päinvastoin, tällaiset käynti, jää on ja دي هو ماشي بلاش هو الناس نحط الثلاثه جنب اللي هو تريس فيس ويله مع الداينستاد حط معاها عشان نقول السوبر كونديشن موصلك العمليه ليه بقى كده احمد الفرق فيس حط تحت السايد اللي بيقوي اكتر ايه مربوط حوالين نيل في الميثري اللي هي في المرحله في ماشي طيب ال اللي بعد كده لما بساعة الطريق إذا الترزيش الطريق ممتنة مواجهة نعم يطرد مين يطرد مين يطرد مين يطرد مين يطرد مين بس مجرد عدو اللي بان مكون ما نقصاش هو ما بيعمل ترديش. لا عارفون ترديش إنه يدرس. خمسة وعشرين شكل مكتبة يدرس. هذا بس. فكيد مكانهم هم يفضلون شهرين. نيت يدرس. مو كل حقل يعني مو كل. إنه بس رابط. مو كل ما هو كلهم. بس ليش؟ يعني السكان يدرس. ثم Meillä on kuitenkin sellainen, joka ei ole syönyt ruokaa, joka لا شيء، الوضع ممتاز شيء، والاستثمار ليش؟ بحصل إيجار والاستثمار في ويوصل الـ في مجال الاستثمار في القطاع، هو يوصل من ويعكس في التراخيص تأمين نفسه، لذلك ما حصل معه هنا في التراخيص هو، طالعين باريجيني، باريجيني، باريجيني، دا هو المدافع الذي يكتشف هذا العمليات، بس ليه؟ يحصل رامشار بورى، رامشار بورى، لأن البورى أو الشبكة، بس هو Kortti on valmistunut, mutta se ei käy ajan poikua, poikua, poikua, poikua. Sitten poikua, a, a, a, z, z, z, z, z. Mutta se kutsutaan طبعاً زيرو أو مين بزورتني مش مين تلعب. رواية أنت إنه يحصل حسناً ان الحمل اللي دم في دورة ماشي مبوقاً. الأصه حدوثه وشيوعة اللي يحصل في في دورة ولي فيه في وضع في بداية البداية إن في برهان شو؟ من أبونا كبار أو كورايس نسيجانش. يفهم المكان؟ يعني هو يفهم مكان إنه شو؟ أو السش أو أورا صح؟ How about this? There it is and go. That will be around Good shot. I see goodness again always أو, أو في مرحلة شوف شاح لحد ما ماشي مش كنت طبعاً استغربت حد قليل شوي اللي سمين فيورب ديركنس فيورب ديركنس في الفريقين دايم فيور. لا أصدار ماشي. بقى كنت وين إذا كنت قلت أو رمسيط آس من ها يحصل بقى رمسيط لما الأخطر بقى اللي تبعنا نادل يوصل أخطر يعني خمسة وصحيح مية في المية ما جاكل معه تكتل برجانسي تكل معه أو بجور برجانسي ماشي لقي نادل كده كده أوبات من في المية وقصح كده من أورتاعه بطول من برجانسي أورتاع برجانسي يعني, يعني, يعني أو كيف تتطور حالة وشوف حالة صغار ومعبونا شخص بوضي أو من أشعب لدى ديه كنين أو في الستركشن موقود حول يلطس وشوف يلطس ومتش في حالة آه يومي من دي كنين موقود بسيطة نواية كنين موقود اللي تطاقن في الأنطور مرانسي ومشي موقود حالة ماشي نشوفه ايه حاجه بايه طب ايه انت يقول لي ايه يعني ايه التوالي الحته بقى الاستر بيعدي في الشينه بتاعته تمام كده وصل اوفريد وياتي تقسيم للفرق او باور صافي ايه هو ماشي ماشي الفقره دي الحاجه كانت يوبر بوجوده ما ينزلش اي فرق في الشوط يوبر يعني فصلت ان موجود فرق في موجود ونزل الضغط يقول يا حصل رمشه في انك جو ونزل مش حساب بس في اطرقه فين بالظبط او اصغر طقم اللي لازم قد لازم ها قال لك ان هي يطلع من الرحم ديزيتيك باب بس جت على المرحش قصو شوف لو انت بتشوف تشيمه او شوف بلاسه او حتى التشيمه موجوده ايه في يدرس بس دي مكتوب ايه في بس لكن على الاقل اشهر في 1 الكاتب عليه بس الموضوع ده بيجي معايا فضل موضوع الجنس بتاع الطلاب ايه يا حبيبي اللي هو ايه لا القصه اللي هو الدكتور ده كان بيكو بركمشن بركمش حاجه بتفتح Mikäli se on niin, että niin, että se on niin, että se on niin, että se on niin, että että että että että että että että että että että شيء ده لازم شي حاجه لي انا قايل ايه الدكتور طيب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 البروجنس ساعه تاريخ او فريجنسي او ثايو فريجنسي او سايد مينو شايفين ايه دي حاله عكسي وهو بيكون فور سيكنداري ده الكلام ده برو يعني برو حقيقي ماشي روب أو سيكنداري يعني سيكنداري اللي بتاع كان فيه ها موجود في فيه موضوعين، لو كانت موضوعين موضوعين موضوعين والمتاع المتاعي قارت موضوعين موضوعين عشق مرأيه السكنداري، ماشي سنويا لكن في مقرأيه يقعني الاساس، في الاساس الانتالياتيش المدرس نه؟ موضوعين، بطريق، بطريق لكن موقوطي السكنداري، نه؟ أو الفورس، مش حقيقيه، دي بقى مش بس وكان في حد موجود مدرس ولكن قد سبب أو أخر حتى خروج اليوتاس من اليوتاس بره من ماشي هحكي لك سكنت ايه ها سكنتري هقول لك ايه ال اوت توكس ان الاري فضيا وعليه بيكون الجيوتركس او صحيح هو تو فور جيوتر وكل الكورنت كوريان بريكس وممكن يعني ما يلحص عاصر في الوقت والكريم ما قلت في البطن بيش تنظر بيش تنظر هلو بتقول الكريم ما قلت في البطن عشان هو يعني ما قلت في بطن هو ممكن من ممكن وكتبنا كده لكن هو أولاً كده البرايكاية هو يعني على أولاً قلت في الفظائر حصلوا ترندش في حيك تبع يعقوس يمكن كمان لما أقول كبيير حصل ترندش في عريش جيوبان ترندش في عريش لما أقول كان جوبل وحصلوا رابشر ورثوا الباب اللي كان يعنى موجود قط له ها هل رأيت القص؟ ما عارف شاف عليه ها براي لما أقول سكنت مع عريش أو سوين ها كان يعنى موجود في القص وحصل رانجلوس فطلع بالنيولوس وقع في البطن ده اللي هو وقع في ايه في البطن شاب عليه سكنات او قوس في سكنات او قوس ان كان في بريفس ادكشن ما بين الجنين ومينوتس فالعلاقه كده بين لما هو ما بقولك ان في حاجه صوتيه دلوقتي في الذاكره اس كل دي حاجه دلوقتي اس ديس مكنت أبو عجلك ممكن يعقصه. لقد تنلطق رمشة فيه فيه الوبر. رمشة فيه الوبر. طيب. الكيوب الريكنسي. الكيوب الريكنسي. ديس مصبرة. واحد. ماشيك. و95% في النية في الحالة. من الكيوب الريكنسي يتبه لانوات من أمبالري اسمه جنة. من أمبالري اسمه جنة. يعني قديمي بحظورة حول مرورد اي مكان في الامبوله دي اسمس جراشان يعني الترمين بتاع السايبر باور اسيست تي اللي فيها هوت الامبوله دي اسمس جراشان اوفي ريسس ماشي اوفي لاكور الامبوله دي اسمس ماشي ليه يحصل حضرتك اللي هو فاكرين كان هو اشوا واحده سكنت في شويه مش كلمة مهمة. دي اللي بقوله. ماشي. بدي نسبص. بدي لو أنا بقول لك يعني أو اولا مشكلة مشكله في الكود بتاع الاسس الاسس المفروض تتحرك فوق وتحت ديت عشان تتحرك ايه بالديزاين اقول لك اه مش مشكلة اذا اي حالة زي الاسس سلام اي حالة يعني تمام رجع على الاسس سلام اي حالة فيها فيكت فيه فيه في ودركشن بتاع الاسس سلام الكلام ان الديزاين المتوقع اهوت يقع 2 و3 و4 و10 مشايك ده هوريك حاجه ثانيه اخرك عكس خالص hän on harvoin siellä, hän on vain yksi selli, on vain yksi ruokailu. Jozani kertoi, ينزل انت مرور جولده مع ست يال اطلع يعني بس يوعدينون بس كس كلاة يوم بس كلاة ونحضر بس كلاة لا اعني زبور وزبعين بقى. ايه ما كنوش ينزل بها بل اللي كان ينزل الهول بل بشكل بل دائم من اللازم باشي بيعزيك اللي بقيمة ونحضر بس كلاة شوية عشان تنزل بل بص في اشكاره لو تصبروا كده في سنه على ربع فاضي يقولك موضوع هاشن يعني لو حصل حضرتك ان الهاشن مفيش سلف ساعتين مفيش سلف ليه نشوف لو اثرت في لو حصل اكيشن المسره حواليك الكلام ده الكلام ده ساعه تتحرك او اسمها فاشن عشان تقدر الى ورا في ده اللي هو اكس دي اللي هو ده عامل على الكلال او على قسم الكلال ها الحركه السايبو مش في النيجر نفسه ها بيبقى طب كافيتي بيشرح بكده يعني كافيتي فوهات او ماشي هو ده التافير 2 يعني الكشن بتاعته اللي هتحفي في الوسط في حاجة اي حاجه اللي حددناها اصل الامبليمنتشن بتاع التريتيو تتحرك تحرك عشان تحرك ايه الضيور لا ما تحركوش ايه الضيور بساطة الضيور ايه فاي اي المكان اللي حصل الوضعيزيشن لدى ان تلوصى ان تتبع التعليق او ماشي تقول لا اسمع بتلايب الوضع عملية في دول ايه ماشي اصدقل المشكلة الرئيسية. رئيسية هنا باقي قولنا في فيديو والبريقنسي هو مشكلة رئيسية موضع في يعني تشوف ده طبعا شو بي بي 32 على هو في <تصفيق> قال لي استهروا قالت تقول في بروبلم او السكته اللي في كونكت في ريستوري الـ في القسمه ايه كمان وبعد الانتهاء بيمسح شو الجاوب وبحكي إنه هل وصلت الجايبس؟ لو نعم. ده وبربنا بس ده عن الموضوع السكري موجود وعزم تطويرization. ينزل زيرو ممكن يدفن مشكك هو يظل ينيحها. موجود أو زي ما موجود من خلال سباقات. تطويرization وين بمين حكمين هنا؟ يعني. قصة يقولها عادتها بروبشر مين رواجها بروبشر مين بالبريم، بس بريج يعتمد كوردي كنسي دائما بروبشر مين رواجها ليه بريج ليه شو ماشي؟ المصري كان المصري بس يا وصل ليه عارف مين؟ دس كان دس بس أنا بقى راحين. في أن أبط من اللي كافي. الطاع الثالث من الروم بسم الروم من ركنسي، رو أبط هو هنا نو نو أنا بقول هذا كده. يقولك no, no, no, no. شتى بيرس ليه ما ينفع لو مين قدره no, من الجانسي. بقول لك يعني ما شير ما فيش أي غلال إن الصيفو طوله بطاعة لأدراس يطول على الهو أبدا سكنتاري سكنتاري تنطور البرمجنسي زرور الكريب أطارس ما شير دي معنى لها إنه يتعلق زرور previous attachment previous attachment between الصيفو and the and حصل رب الشرع لأدراس رب الشرع لأدراس أن الصيفو طائق إيه نور قوة مين؟ لأكوني، هو, هو حصل لوك بريتاش في التناوب أو في واميتيا أو في البرونز محاولين. فالسبيل تعقب أو سواء أو ضعيفة. هو هو دسمين في مستطيل شخص زي شخص زي ولا شخص إسلام إسلام أو الأخير بي لبرصهبي أو المزارع الموجود بي أبوي عشان كده المفروض الجريمة موجود بي أبوي المقرر شو بي أبوي لبرصهبي أو إيش؟ ما شفناه حد عش حيرته من الكولونسي مطوعة فيهم بيقدر يحكي لنا طافور البطولي في سبب ما في ما ماشي في على سكوتين، بعض حصلوا زبون، توا كلنا شوفت أوبان حصلوا زبون في في، ماشي طبعاً خطة وسكوتين، نه في لكن Miten? Miten? Mikä on se? Hei. Hei, niin. Kyllä, minä puhun Mäntäjä, pidämiin, ja asunut Ranssarissa tänne tänä päivänä. Ajattelen, että, mutta jos Ranssarista tulee tuhlaa tai seuraavani tulee jokin muu maailman, ei ole siinä semmoinen. Koska, jos Ranssarista tulee tuhlaa, Yöpäin, si, na, post, post. Joo, joo. كل الكافرين الأول أبداً تتكفل تاني هلو فيه الفاكسي في مواقف هل الفئره لابد الصائب قولوا نصف لو فيه أطفل الصائب وقلوص أسفل كده ناشي أطفل يسمونه سكتاني أو فوس يعني سكتاني أو فوس كيف عمليه بيه طبيعي, طبيعي. طبيعي. طبيعي. لما يحقص اللي كان كنيه كان طبيعي بيه الرحيب بطلع التاني أطفل يه الأساس أودا أودا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 Vau! Tässä. Tässä. Tässä. Tässä. شبابه ليبنى نصور كبير نصور كبير نصور كبير بس هي تلاتي نستطيع بشيك ما نكس كنم أبعلك فيه بصديق ويت نتاوي بشيك انت رعنا فزرعة عزق فزرعة نا محطش غشاعة نا عنا انت غشاعة يعني انت غشاعة نا صدق يا وكل ده خلاص قلت البيانات كلها طب عارفه في فين فكر اللي يكون عنده كل المايك بتاعه ولا اللي من اللي Tää, hei, hei, teu. Tää ei, kuulu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 Again, Jätin. Jätin. كلكم بتشجعوا لا لا في <الناس> <تكتبت> في الصب صح بصوا دي سمير اه يعني سلمكم كان ران سبراما والحمد لله يعني الاسم شيف دلوقتي بقى اسمه ايه دلوقتي وعد بعد الفطره ارساله تطب ماشي ركزوا رجاء اه Vex, ota, vex, katsotaan, oikeastaan, saavatko? Joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, طيب هو كان... كان... كان... ده في توصيل التواجد في اليو نوعين حاسبه متصل وداو متصل صح انت حاسبه كل طيب بيحبس السادة بحبس السادة مكتبين مفتر وان هوبر وان سبب بيتاو فطرية هوبر الفطرية هوبر ديها بس بس بس ما نشأها من شأها من فطرية هوبر ديها أمان كان مش دي السايد ده بتاع حسب الموسيقى ماشي بقول عليه انت متماسك لانك كانت شكله و و وايه اسبر النوت اي دي تتخلى لك باس بقى ده كان عامل ايه دي معانا مثلا سيك بيتني فورك كل فورك طويل هنا طويل كويس بيتني فورك البرجون ده الفركن دي ده كده بوبر وحواليها شويه كولشن الجرس لما اقول لك ماشي في 2 فركن كل فركن طلع الايه اهوت من اوتراكس البصره هنا اللي هو الكوليس في ماشي ممكن ممكن, ممكن. وان فورك السؤالي وان فورك تحتوي على بطر كوبا اه يعني وفوركي واحدة كنت واحدة كنت مش عبطولي بداية صحابة ذات يعني كوباين وطراق عليه باتشور جرى بكولي والباتشور جرى بكولي بي اتنين كوبا كيه صراح صراح الاثنين كوبا يسميه ناط ايدي تخالبا الاثنين شنو زي بعض. ماشي فبقول لك حاجه ثانيه هو وان اوفر اللي هو الديت فيها وان ريكويست للريكويست ابل تحديث لو غيرت السيرفر هنا يبقى كده هنا اللي هو ايه العدد 15 هل وان اوفر هل اوفر صح يعني اوفر كده على كده والكل فيها زي كده بس اوفر نفسها فيها في اتنين يوضع نفسها يقولها نفسها تحتوي عرق يوضع مشفيدة جلدين يعني في كل يقولها يقولها يقولها في الات اوه الات من دروا في اتنين يوضع ميوكس ميوكس لاشي فمعني احسن في هنا يبقى ويبتدي تخش طباقيه مرتفع بايه تكون ايه عشان اثنين سبيير مختلفين اثنين سبيير في السنة الباكت، مع أقول كل يقولين بقول دي كورو ويلايك بقية ما عادوا بتنفي بصور شيء off-tankets، بصور شيء لو في الفيديو في الفيديو في المسيين في المبادر الأكشن في أي سنة وفتدام هيعدي تسلات مكاني، بدا بحيدي تبتوني سنة وسنة مش طبيعي في فيه مشيه مش مشكله مشكله ما تنساش ما انا عايز اقول لك حاجه كويس فانا عايزك تلاقي اوصلش انا أي إيجاد أبل سجل خالص على إكسارة الطيجة يعني يعني نفس عدد الوسيط مبلغ تبرع ثانية نفس عدد الوسيط مبلغ يعني على هوريجي أوهم تحاور عاونيهم صح كل نفس العالم في يعني هو يعني في القصة اللي على جانب كيفة هو المريكين الجانب جوت بطول بطول بطولة حسنا قولة بطولة طبعا اللي على كامل كين هي الأومن ماشي فول جانب دين جانب فول بل ماشي بجانب كين تحتين أومن فول كين صلاة عبشرة فول اللفتين معاية دينا جانب فول هنا أومن ون أومن واي يكون فيها اثنين يقودان. اسمع منخش في موضوع ترفيزشن ونتقول هي نقطة خضار وخش واحدة منك في هذا اللي قلناه للتفريز عاملين خضار في كل التسويات اللي خش. آي داخل اسمع تسويات كده. ماشي موقد يقود ونتقول الوضع اللي هو وانك نادي. ده بيك ده بيك <تصفيق> <Pascal>. <تصفيق> اللي باينه هنا وفي اللي باينه كلها هنا ودي عدد الكونسول بس هاخد في كل الكتاكيت اوضه بريناي على تكون في ما نفس هو اكيد الكتاب اول بشكل في عملية اللي بيكون فيه ايه الاوضه ما يكلم بس كده في أنت <تصفيق> ربيعي من أصليش من فوركين، اسحب فوركين وتشوف ماله في فوركين دي، ما في هادك بس طوب، تشوفه مفاجئ بس واحدة ولا كده بيقول، فشل. أنا بقول الكلام بيوش يعني، بيوش بتاع اللي هو بس، طيب بص اقرا عليه ومرر كل جدا بس حاجات بس يعني لا، كيف نقوم عن ده؟ ما هو؟ ناجح هو مين؟ ماشي. طبعاً ساعدوني هو ملمح. بنتكلم عن معاد زائد هو وضع ترزيش ماشي. ما a mission for بتش والكاف والش والب باقرب الكل الموضوع اوم وكل من فرج بتطلع وا اوم وكل اوم طالعه سبير فتاخد يا ريت والثاني مختلف ثاني او الاسامي اللي فيه Napsioi korkein. Voit napsia korkein. Aseta paremmin kävelykäsiin ja ettei asu vaatteen. Joten perusteltua oikein. Perusteltua, että minun täytyy tehdä, what you want, what you what you want. Täytyy على في حالات سوفيا 2 3 و 4 لسه برضو هضيف ال لكن اهم نقطه في حاجه سوبر اوف بوربز سو يوز اوف بوربز لسه ده ماشي ده سبب في الاسئله ندوس على البوربز استخدمت طبعا كل شيء اللي في السوشيال ميديا كل شيء سواء السداد دي كلها حاجات بتطور برجيم وبتزود عدد هرمون التخطط استروفيت فكان برج الكريس مره والثانيه ديبتر وكانت وكل اللي طلع طالع منها اوما اوما ماشي بظبط البارتن حالات التوينز افطر الكامارين هيركس كوبل يعني حالات جهاز المناعي لحد ده, ده ان الشمس اللي بتعدل النوبيت اكتر من كل الفرص المطلوبه هو بيحصل ايه بعد ما رجلي بعد ما كانت حاجات بزياد مش بقى مش شيف ونفوق مش بقى يعني حاسة يعني سعى رولة يعني حاسة فاشن وفيوق يعني فاشن وفيوق يعني وقت من لازم يعشين اكثر من قصة حريب اكثر من لازم والعبيرة اللي ده لو اكثر حد من كل يتبقى من لازم بقى اكثر من لازم كويس ماشي كده الباور اوت اوكي ها كويس لو راشه اريت اوفر في ارجع عليك ايه في ماشي الفاتوره هو ريست كموس في طاقه بريس حضرتك في قسم باغي ماشي حل بالراجع هاي بلاك اوف فيشن ها سبيشلي في حاجات شي واللي مين عن في بص في بص الحساب ان اثنين توصيل في الكريج في الكريج على ولا في ال في حاله دي بره حاله المستر ده في الكريج و1 او اتش في الايه دي اوكسيد الكره على الايه ليدوز ماشي تشخص ازاي على الكره لا تشخص ما لو مره مره اول يعني يبقى الكره فاصله 6 جي جي 3 و4 اول بريش الصيص بارك بريش الصيص بطف ماشي؟ طيب السؤال الواجهة من حرب بريماند ويبس لا بقل أنا وعايا أنا أخشها دي طبعا يعني يا عزيزي بقصرها عشرة عشرة بريماند ويبس الجنرال برين سيستي جاعة در قول بول بي يجيز ستنج بريمان سيستي أه در جميعون بي بر جنرال <سؤال> ماشي كده النيبس التابلس ليه طبعا ده ده كل بيت ده سحب روح الاجنده كل شيء من الضمود بتاعتنا او المفاتات بتاعتنا اسمها مين داتا ماش يا جماعه باي الحاجه ديبونتو. طبعا ده شخص دولز لازم ديترا بكس في, دي دي في بس ديترا بكس في بس فور ديترا بلوج فور يعني لو كده هي خلاص سبعه ماشي سي ده بيقعد عليه او كده ماشي ده بيضرب بلس في بلس ضرب بلس يساوي ريتشن او اسمه هات ويز ماشي, ماشي دينا ومريد دينا ومريد دينا. دي في ريكت ماشي تراس تراس ماشي ده هنا وهنا هنا الطريقه بقى الكري دي تبقى كده ظبوطه رقم 4 بتاعك ايه يا اما مشكله في ايه ده كويس يا اما ايه اشياء طيب ماشي دي بقى يجي بص ماشي السؤال العدد المتتابعه خالص بقى تاخد دي حاجه كده بتاع الصوره بتاعتها هو جراف وفضل هل يكون ايكونس ولا يفضل يكون ايه كونس اول بيقول لي فاضل فاضل امتى وفين امتى وفين كده للتشز Oni englantiä, senki löytyy tästä, mutta onkin tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä Joo, joo. Vatkaa, joo. Vatkaa, joo. Vatkaa, اتوري في التايم والضوء والطاقه والمجال المغناطيسي يفضل طيب عندي داله داله ش وريه اللي تدي 3 وترجع لي كويس يفضل اصبح يولد انفاضه ولا خطا حسب ايه تيجي او فيها ما ينفعش لكن في شيء في في ماشي ماشي وتبدا تطبق معايا دلوقتي 12 ريت فيكت ولا ميزه رايت ماشي اوصفك ماشي طيب عندك فرصه خليني اول الكاول الاول ووشك لك حاجه حاجه في الكوالس ده اللي بيقول لي غول في جير يعني ممكن الغول اللي في جير وهاو الشطار ومن القصبه حصه هنا القصبه دي انت بتشوفها زي الكلام بتشوفها بحيث بس الشكل اسمه مش طيب هو متاخر في الاجين ماشي حصه يا راجل خلينا نروح على برصه موضوع برصه وتركي البرصه بتاكل تحدي طول في الرد اليمين والرد الشمال ماشي ولا حصلت 2 في 2 طب اجيب ازاي استنكر حضرتك فاهم في المجموع في شهر 7 طب <صفيق> <تصفيق> <شؤال> <شؤال> او شاء <شغال> ان عشان كده بقول في الاخر او او حاجه او حاجه على الاقل ان شاء الله المره الجايه هذا الكلام تغادر المشكلة اكتر ماشي يعني كده رواكس على اكتر اصطاد ساس اصطاد والايتيتشور ها والله جاليك أقول قبل شهر الرابع أربعين جاليك أقول بحسب من مع ولا غيره ولا بديشة الجيش أصبح قشر اسمه وصار في خلاص البلد علي ويفض ض هو ده الكلام كله بتاعه ال تي دي الدراسه في التشخيص في ماشي ماشي ماشي 2000 مش يعني الطخشور يعني كل الفيتويدز اللي في السيريس او الكسال اللي لازم نسكتها صغيره ولا نسكت في جانب محبور وقال في جانب محبور وقال في جانب محبور وقال محبور منها تعمل إيه القرار بتاع تتمسين ولا كيف قرار بتاع أنا فوق المعلومة لو كامير الحامسة أخوة أو أوص أو كامير مرد فارس أو شنو كي الحد نفسي أو اللي لايجا على قومه و الأجلة غادة مدينة نحوالي جدا و شارس هل تموت مؤتما و كامير محبوري جدا و حتى لو حصل كلامتا Täällä ei ole kertaa, että kyllä muut täällä, missä sinut täällä on. Tämä on tuo. Joo. Jääkö hän? Hei, joo, joo, joo. Hei, joo, joo, joo. Hei, joo, joo, joo. Hei, joo, joo, joo. Hei, joo, joo, joo. Hei, يعني صح عارفه ساعتنا كده كده يا دكتور اه دي بق <تصفيق> <تصفح> <تصفح> <مستوى الواقع> ال الاجابه دي اجابه واحده دي 11 12 ماشي والدكتور في في الاجابه الثانيه الاول الاجابه بتاعه مصطفى غلط ليه غلط هي صح غلط انت في الاول خلي يعني انا قصدي البسط في وزارة الصلاه وليه اخر سنه اجيبه فأنا أكلمكني، ها؟ هذاي على الدنيا واحد دول الجنين. دول الجنين. دول الجنين. لو تقول يعني، الغش معناه اللي هو هو ما ماشي لما تسحب متغير حوالين الـ بيتا وتثبت الكنسنتتر هو وان يكون عندك السيركت غير الوسط وعارفها الجزء ده قد ايش هتبدا لازم تعمل حركة تشغيل الخامس في السيطره السالب مع جي عارف ماشي ده حاجه مع عارف اثنين على الخرج هات حاجه ونس في في ده فيش ابتدائي واحسبها جدي بالشكل عامل ماشي مسافه مع ماشي بقى طيب ايه ده بقى بايتين لا عارفه ولا حاجه الكويس الكريت ده هو في الاسكون الاول شيب والبوط والفيش اوكاب الكويس بس البادش او في في اللي طيب واقي حد وقت جاموس و واقي فيها في خطر الاثنين اه بقى دول اثنين <تصفيق> اه بس السؤال دلوقتي هل ساعي الواد في مشاكل واعد كان معاك الصطات بتاعته و اللي بيش بيه بيربط ايه بالواد اول حاجه بتقدر الكلمه ايه نفس الكلام يعني في مشاكل حاجه دي وفي مشاكل ايه المشاكل اهم ده ايه المشاكل ده بالذات نعم؟ استنى اه اول كلمه السوري طب السوري كده يعني ايه سوري اللي يخلي حد تحرك فوز يلا يشوف اللي ها يعني يعني في الاموريشة اما تشوف مدركشة كان على او مدركشة في طلع واحد كانت تكون قطور بطاق الناس عشان طمعين في اثنين او بسبب اسفلت السوكية بيقول ايها الواقع الاثنين بيقول ممتحة ايها شي حاجة دانية يعني فضو بلوك ان شاء الله هل كانت تليح الواقع حسن في الوئي بيجا ليك يمراسك؟ جاي في التوهن But one, I can't even tell you, I can't even tell can tell you, I mean, you want I think, because I have The difference between B and E and the camera, inshallah, in the air. The camera, inshallah, I have to watch I to be دي 2000 وادي كده النص هيطلع على الشيك بتاعه ده لاعوض ولا تقول كده شخص تحت فيد عالي طيب وهاي حوالي حوالي Tuo on tapa, jossa voimme saada tietysti ateriaa, joten meillä on aivan eri tapa, jolla saamme ateriaa. Meillä on ateriaa, me بعض الورادات من شنطة هي أخر ولا هي بسرعة بسرعة عندهم عندهم في تسليح وخبر كل ولا ممكن يمر شيء كذا من 4 5 لما 5 6 أعرض كواجي من أي مشاكل أي مشكلة ثاني درس سكش في درس شدغوي يقابلنا حسندليه وبرين الدون أو يستعد مواد من شنطة هاي اللي بعد مين بعد مين مين كيو ما شاء الله اه من في الدقائق ما شاكل على كان كذي صارين حجم، مشي، إنت صغار على إستعمال، مشي في <تسل ضع> في كير، مش بدو تبدأ، في شئ سكر، اللي يعني شعر السابق يموت يموت؟ واي؟ واي سابوشا؟ شعر بتاني بكس اابوشا؟ اذا اقولوا واحاجة في فيه يبتو واابوشا فيه يبتو ديه تبتو على الكريم وعرفاته كده يموت وده يبتوكي بس وده يبتوكي ايه؟ ايه؟ اابوش بساعدة نبص؟ نص ايه اابوش تاني؟ ممسا؟ نتعامل تتكلمون؟ شو بشين؟ لا تتكلم في واي دي سريع حاصل بري بس ولا بري بس طيب ايه ده البري ده بس هو بس البوم <سؤال> البنتي لما تقول الصعود، تبين البيبي، تدرس، تري ما تدرس، وين؟ نور بس. أحب إنتو لي، يقولي أوراق، تري ما تور، تري ما تور. طيب That we have to make back, if you made it with that, let's store, and the top of the lady, but it's me, we're بركير مارتينز جاي في حال سوي، حال كودي سوي، أو فين على الجين كير واجلس. أصل أروح في على كير مارتينز. من السكن الجيري